من حيث تقسيم مراتبها ثم سيتكلم الإمام الشاطبي رحمه الله عن الفرق بين كراهية التحريم وكراهية التنزيه وسيجبه الحديث إلى كلام إلى النظر في كلام أهل العلم إذا أطلق لفظ الكراهة والفرق بين كلام المتقدمين والمتأخرين منهم إ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله ربّ ين وصل الله وس بارك على نبيين محمدٍ وَوعلى عليه وصح جمعين قال المصنف رحم الله فصل إذا تقرر أن البد عليهس في الذم ولا في الن على ررتبة واحدة وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محّ فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لكن يبقى ها هنا إشكال وهو أن الضلالة ضد الهدى لقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وقوله ومن يضلل الله فما له من هاد ومن, ومن يهدي الله فما له من مضل وأشباه ذلك مما قُبل فيه بين الهدى والضلال فإنه يقتضي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تُعتبر في الشرع فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهدى أي نعم وهذا مأخوذ من دليلين الدليل الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة والكلية هنا تدل على أن كل ما أحدث في الدين يدخل تحت وصف الدم المذكور فهو الضلالة وكذلك الآيات المذكورة فإن الله عز وجل قابل فيها بين الضلالة والهدى فما لم يكن هدى أي ما لم يدل عليه الكتاب والسنة فهو ظلالة ما لم يكن هدى فهو ظلالة والتقاول بين الضلالة والهدى في الآيات واضح وعلى هذا غير تكون البدع تدخل في أبواب الضلالات سواء كانت في درجة المحرم أو في درجة المكروه ويسير الكراهة هنا تفسر بأي شيء كراهة التحريم كراهة التحريم أي نعم. ونظيره في المخالفات التي ليست بالبدع المكروهة من الأفعال كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة والصلاة وهو يدافعه الأخبثان وما أشبه ذلك هذه من المكروهات فإنه من المكروه الالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة المقصود بالالتفات الالتفات بنظره ونحو ذلك أما الالتفات بجلسة كله هذا لا يدخل في المكروه بل هو أشد في هذا وإذا توجه إلى غير القبلة بطلة صلاة والمقصود الالتفات اليسير يدخل في باب المكروهات وكذلك الصلاة هو يدافع الأخبثان إنه منهي عنها لأنه يشغله ذلك عن صلاته ونظيره في الحديث نهينا عن اتباع جنائز ولم يحرم علينا فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص نعم. بالنسبة للحديث أوراده المصنف هنا أوراده المام الشاطبي رحمه الله ليبين أن النهي يأتي على درجات فمنه ما يكون نهي تحريم وجزم ومنهم يكون نهي للكراهه فذكر هذا الحديث والصواب هذا الحديث قال خرجه البخاري ومسلم من حديث الله عنها وهو كذلك خرجه البخاري لكن لفظه ولم يعزم علينا صحيح اللفظ لفظه ولم يعزم علينا الذي في البخاري والذي في مسلم ولم يعزم علينا وليس فيه ولم يحرم هو لم يحرم علينا <تصفيق> ومعنى الحديث هنا أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز والشطر الأول من الحديث هنا نهينا عن اتباع الجنائز يدل النهي هنا على المنع من ذلك إذا قارنته بالحديث الصحيح لعن الله زورات القبور فيتبين معنى النهي يكون أول الحديث نهينا عن اتباع الجنائز مطابق لما ورد في الحديث الآخر لعن الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور وعلى هذا يكون المعنيان يكون المعنيان متطابقين أما علة النهي الحكمة منه فاستبطى العلماء فقالوا أن النساء ضعيفات ويخشى عليهم الفتنة فلم يشرع لهن اتباع الجنائز وإتيان المقابر مقصودنا باتباع الجنائز إتيان المقابر لم يشرع لهن ذلك وورد التشديد عليهم في الحديث السابق فعن الله زوارات القبور وهنا هم معطية رضي الله عنه تقول نهينا عن اتباع الجنائز بقي تفسير ولم يعزم علينا وهو موضوع الشاهد هنا يعني الإمام الشاطبي أورد هذا الحديث هنا ليبين أن النهي يأتي على على مراتب ومنهما يكون أشده وهو التحريم ومنهما يكون دون ذلك وهو كراهة التنزيه وعلى هذا فالكراهة بالشرع المنع من الشيء إما أن يكون أعلى درجات النهي وهو التحريم ومثله كراهة التحريب. وإما أن يكون دون ذلك فيكون كراهة التنزيه من أين أخذ هذا من الحديث المذكور؟ من لفظ أحسنت من لفظ ولم يعزم علينا والعلماء ذكروا تفسيرا لهذا فقالوا أول هذا المعنى أول ما ورد في هذا الحديث أي أوله وليس المقصود التأويل لكن أوله نهين يدل على النهي ففسروا ما بعده لأوله وقال ولم يُعزم علينا أي ولم يُعزم علينا باتباعها كما عزم على الرجال هذا التفسير هذه التفسيرات ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح التفسير الثاني أن اتباع الجنائز له معنيان اتباع الجنائز إلى المقابر فهذا داخل في الأول هنا على اتباع الجنائز أي إلى المقابر ولم يعزم علينا أي ولم نمنع من التعزية واتباعها لأجل التعزية يعني اتباع أهل الميت بعد أن توضع الجنازة يعز أهل الميت فلا بأس على النساء في التعزية واستدلوا على التفسير بالحديث عديث عمر بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت فقالت رحمت على أهل هذا الميت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم فقال لعلك بلغت معهم الكدى والكدى هي المقابر فقال لعلك بلغت معهم الكداء قالت لا ولم ينكر عليها التعزية أخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سألها هل بلغت المقابر قالت لا ولو بلغت المقابر لنهاها ولم ينكر عليها رحمتها لأهل الميت وشفقتها على أهل الميت والتعزية فعلى هذا اتباع الجنائز الذي وتيان المقابر منهي عنه واتباع أهل الميد لتعزيتهم مشروع وهذا التفسير مبني على هذا الحديث هنا نعم بارك الله فيك فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص مع أن الطاعة ضدها المعصية وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به فإذا اعتبرت الضد لازم أن يكون فاعل المكروه عاصيا لأنه فاعل ما نهي عنه لكن ذلك غير صحيح إذ لا يطلق عليه عاص فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ظالا من هو الذي لا يطلق عليه عاص تفسير المكروه بأي التفسيرات تنزيل تنزيل تفسير المكروه في تعريفات الأصوليين المتأخرين يعني تعريفات الأصولي المتأخرين بأي شيء يعرف المندوق قالوا ما يذهب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ماذا قالوا فيه المكروه ما لا يثاب فاعله ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا بتفسيرات المتأخرين وإلا إذا جئت للمندوب اللي هو السنة لأن السنة هي الطريقة عند المتقدمين وتشمل الواجب والمندوب إذا قلت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة فالسنة في اصطلاح المتقدمين أوسع منها في اصطلاح متأخرين وكذا المكروه المكروه كما سياتي معكم عند المصنف المكروه عند المتاخر المتقدمين يشمل المحرم بخلاف تعريفات المتاخرين من الاصوليين وتعريف المكروه عندهم لا يشمل المحرم انما المكروه كراهه ايش كراهه تنزيه مكروه كراهه تنزيه لكن المكروه عند المتقدمين يطلقونه كثيرا على المحرم. وهذا هو ال من الذي من أجله قدم الشاطبي بهذه المقدمة هنا إذا جئت لكلام الإمام مالك السابق مثلا قال أكره كذا أكره التثويب في الأذان أو أكره كذا من البدع ماذا يقصد؟ يقصد التحريم وإذا جئت مثلا لكلام الإمام أحمد قال أكره المتعة نكاح المتعة يقصد ماذا؟ قطعا يقصد التحريم وإذا قال أكره البناء على القبور يقصد ماذا؟ يقصد التحريم وسيذكر المصنف هذا ويبين السبب فيه سيذكر المصنف هذا ويبين السبب فيه فعلى أيها حال كلامه هنا منصب على أي شيء على كراهة التنزيه كلاهة هنا منصب على أي شيء على كراهة التنزيه يعني فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ظلاً وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلاله فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ, لفظ الضلالة كما لا يطلق على, الف على الفعل المكروه لفظ المعصية إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة فلي فليعم لفظ المعصية كل فعل مكروه لكن هذا باطل وما لزم عنه كذلك سيدكرك الجواب على هذا لكن حاصل السؤال هنا أننا إذا قلنا أن المكروه كراها التنزيح لا يعتبر فاعله عاصيا خلاصة هذا الكلام الطويد أنه إذا قلنا إن المكروه كراها التنزيح لا يعتبر فاعله عاصيا فنقل كذلك المكروه من البدع لا يعتبر فاعلها عاصيا سيدكرك الجواب الآن اقرأ الجواب والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت كما تقدم بسطه وما التزمتم في الفعل المكروه غير لازم أما أولا فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع ولما استقرينا موارد الأحكام الشرعية وجدنا للطاعة والمعصية واسطة متفقا عليها أو كالمتفق عليها وهي المباح وحقيقته أنه ليس بطاعة من حيث هو مباح فالأمر والنهي ضدان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي وإنما يتعلق بها التخيير وإذا تأملنا المكروه حسب ما قرره الأصوليون وجدناه ذا طرفين طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي فربما يتوهم فربما أن مخالفة نهي الكراهة معصية من حيث اشتراك من حيث اشتراكه مع المحرم في مطلق المخالفه من حيث اشترك من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفه غير انه يصد عن هذا الاطلاق غير يصد غير انه يصد عن هذا الاطلاق الطرف, الطرف الاخر وهو ان يعتبر من حيث من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا اثم ولا عقاب فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح لأن المباح لا ذنب على فاعله ولا إثم ولا عقاب فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية نعم هنا الآن نتكلم عن المباح وقال إن المباح من حيث هو مباح ليس بطاعة ولاحظ عبارته قال من حيث هو مباح لكن بإضافة أخرى بقصد التقرب إلى الله بقصد الاستعانة بالمباح على الطاعة يكون ماذا؟ يكون طاعة لكن من حيث هو أن يأكل أو يشرب أو ينام لكن ليس له في ذلك نية وهي أن تقوى بهذا على طاعة الله ليس له في يعني ولا يعاقب على ذلك ولكن ليس له أجر على هذا فالمباح من حيث هو مباح ليس بطاعة مجرد فعل جبلي, جبلي الإنسان لم ينوي به التقوي على الطاعة ولذلك من أراد أن تكون المباحات التي يعملها في ميزانه فليتعبد الله عز وجل بها فذا قلت كيف يتعبد الله بها قل أن تقصد بها التقوي على الطاعة وتكون لك عونا على العبادة يقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نواء الأعمال العادية كالأكل والشرب والنوم والزيارات وغير ذلك من العمال العادية والتجارة والصناعة وغيرها إذا نويت أن تتقوى بها على طاعة الله واحتسبت الأجر فيها من الله إحنا يجب أن يقول لك فيها أجر لكن المباح من حيث هو مباح قال هنا ليس على فاعله إثم كما أنه ليس على فاعله ليس لفاعله أجر فشارك ماذا هنا شارك المكروه ألا ما شارك المكروه لكن أي أنواع المكروه تنزيه راعة التنزيه الذي يتعاب تاركه ولا يعاقب فاعله فهنا فاعله ليس عليه عقاب فالمشاركه هنا التي ذكرها أن المباح واصطه بين الامر والنهي المباح واصطه بين الامر والنهي وكذلك هنا المكروه كراهه تنزيه المكروه كراهه تنزيه انه بين المندوب وبين المحرم بين المندوب المحرم ولذلك قال هنا فخالف المحرم من حيث أن فاعله لا يذم شرعا المكروه كراهت تنزيه ولا إثم عليه ولا عقاب وشارك المباح لأن المباح لا ذم على فاعله فكذلك المكروه كراهت تنزيه لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب قال فتحاموا أن يطلقوا على من هذا شأنه عبارة المعصية فيسير المكروه كراحة التنزيح لا يطلق عليه لفظ المعصية هنا وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن ينسب إليها المكروه من البدع وقد قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فليس إلا الحق وهو هدى والضلال وهو باطل فالبدع المكروهة ضلال وأما ثانياً فإن إثبات قسم الكراهة في البدع لا هنا الآن قال وجدنا بالاستقرار أن بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن ينسب إليها المكروه من البدع ما هي هذه الواسطة ما هي مكرور كراهة تحريم ولا التنزيه التي تنسب إليها البدع تحريم كراهة كراهت التحريم قال ينسب إليها المكروه من البدع وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه فلا يقتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقاهاء لفظ المكروه على بعض البدع وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم كما تقدم بيانه وأما تعين الكراهة التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج البتة فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام لا إمة على الخصوص أما مين. الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال نعم أما قوله ثانيا في إثبات قسم الكراهة بالبدع الحقيقة المقصود هنا كراهة إيش؟ كراهة التحريم يكون البدع داخل في كراهة التحريم يعني النوع الأول داخلهم في قطعا والثاني وإن أطلقنا عليه بأنه مكروه أيضا يدخل تحت كراهة التحريم قال فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقاء لفظ المكروه على بعض البدع إنه كما سبق وكما سيتي أيضا والمصنف قرر في هذه المسألة أهميتها أن إطلاق لفظ المتقدمين إذا قالوا مكروه في كثير من كلامهم يقصدون أنه محرم ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن يتنبهوا لاختلاف الاصطلاحات أنهم قالوا لا مشاحة في الاصطلاح فقد يأتي أحد من المتأخرين فيسمي الشيء مكروها ويقول أقصد كراهة التنزيل ويأتي أحد المتقدمين فيسمي الشيء مكروها ويقول أقصد كراهة تحريم والدليل على ذلك أنهم يطلقون على أمورهم من البدع لفظ الكراهة وهم يقصدون المنع منها وتحريمها كما سبق في كلام مالك في كثير من قوله أكره كذا وأكره كذا وأكره كذا يقصد المنع من ذلك وتحريمه لكن كانوا رحمه الله يتحاشون لفظ التحليل والتحريم تأدما مع الشارع ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام وكانوا يتخوفون من إطلاق لفظ التحليل والتحريم فيكتفون بالتحليل يقول لا بأس به ويكتفي في التحريم يقولون نكره ذلك وقابلوا أيضا من الناس إقبال على الدين وخوف من الله فإذا قيل لهم مكروه تجنبوه وإذا قيل لهم مشروع سارعوا فيه بعكس ما وجده المتاخرون المتاخرون وجدوا إدبار من الناس فلابد تقول له محرم محرم محرم وقد يتركه وقد لا يتركه فكانوا يستعملون لفظ التحريم دائما في كلامهم ويستعملون لفظ الكراهة لما هو أخفه من ذلك اللي هو كراهة التنزيل لكن السلف بالعكس يستعملون للفظ التحريم لفظ الكراهة ويكتفون بهذا وهذا لا مانع منه يعني إنسان يأتي يستفتي الإمام أحمد ويستفتي مالك يقول له إذا تركت الإحرام من, من الميقات قال أترك الإحرام من الميقات قال أكره ذلك فهذا الذي يستفتي يترك عمله ويرجع إلى الصواب وتكفي هذه العبارة فلا يحتاج الإمام أن يقول يحرم عليك ذلك ويقول عن بعض, عن بعض البدع مثلا أكره ذلك والمستفتي الناس لما فيهم من الخير يكتفون بهذا يأتي رجل يسأل إمام أحمد عن المتعة والمتعة هي النكاح الموجود عند الشيعة المحرم بالإجماع هذا فيقول مثلا أكره ذلك فيسمع المكلف المستفتي هذه الكلمة فيكف ينزجر ويترك نكاح المتعة فيكتفي الإمام بهذا ويقصد أكره ذلك يقصد التحريم ويسأل مثلا على البناء على القبور وهم اتفق على تحريمه ويقول أكره ذلك فكانوا يستعملون مثل هذه الألفاظ للأسباب السابقة وإذا نظر المتأخرون في كلامهم ينبغي أن ينظروا بهذا الاعتبار وإلا تنقل كلام الإمام على غير وجهه اعتقدت أن الكراها هنا على تعريفات الأصوليين ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله يسير ليش حكم زواج المتعل ليش حكم البناء على القبور تضطرب معك الشريعة تضطرب يضطرب معك فهم الأحكام الشرعية فما ذكروه من قولهم عن البدع هذا مكروه يقصدون كراهة التحريم ولهذا بنى المصنف هذا الباق وهو مهم, مهم في الفتوى ومهم في النظر في مسائل البدع ومهم أيضا في النظر في مسائل الفقه يعني كثير من المتأخرين يسهلون في بعض الأمور بسبب ما يجدون من مثل هذه الحبارات يجدون, يجدون في كتب الإمام مثلاً كتب إمامهم أكرهوا كذا فيفسرون أكره في كراحة التنزيل فيتساهلون في أمر الدين هنا. أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أنكح النساء إلى آخر ما قالوا فرد عليهم ذلك عليه السلام وقال من رغب عن سنتي فليس مني وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار ولم يكن ملتزم إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر يعني وقعوا في ذلك في بدعة فكانت العبارة أشد شيء في الإنكار لكن إذا فسرنا الكراهة قلنا هذا النوع من البدع مكروه بتفسير الأصوليين المتأخرين يصير لا حرج عليه فيه فهل يتناسب أن نقول لا حرج عليه فيه يتناسب مع عبارة من رغب عن سنتي فليس مني هذا لا يتناسب مع هذا ولذلك البدع على اختلاف مراتبها تدخل في عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة سواء ما سميناه منها محرما وما أطلق عليه العلماء أنه مكروه هذه نتيجة البحث نتيجة البحث عند المصنف هنا أن البدع على جميع مراتبها سواء ما استهان به الناس وقالوا هذه ليست من البدع الكبيرة سواء من, من على هذه الترتيبات التي يقسمونها كلها تدخل في وصف الضلالة الذي في الحديث بقي بعض كلام, أهل بعض كلام الفقهاء أئمة السلفة الذين يطلقون على بعض البدع لفظ الكراهة أي شيء تفسر الكراهة به كراهة التحريم ليتطابق هذا التفسير مع أمرين ليتطابق مع لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> الذي هو بدعت. كل بدعة ضلالة وليتطابع مع قوله من رغب عن سنتي فليس مني ولو كان هذا النوع من البدع الذي يسمى مكروه لا حرج على صاحبه فيه لو كان هذا صحيحا كيف نسميه ضلالة وكيف نسميه من رغب عن سنة فليس مني فليك يتطابق فهمك للشريعة لكلام الفقهاء فأكره كذا في البدع يدخل في لفظ الضلالة في الحديث ويدخل في مثل هذه العبارات من رغب عن سنة فليس مني ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا اعتقدت أن الكراهة هنا كراهت إيش كراهت تحريم وهذا قصد المصنف من هذا البق أي نعم. وكذلك ما في الحديث أنه عليه السلام رأى رجلاً قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذراً لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ولا يصوم ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه قال مالك أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية فسمى الفعل هنا معصية هنا ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن حاز... عن قيس بن أبي حازم قال دخل ابو بكر على امراه من قيس يقال لها زينب فرااها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم فقال حجه فقال حجه مصمته حجه مصمتة, مصمته صحيح يعني وقال حجت مصمتة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت الحديث إلى آخره وقال مالك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعص الله فلا يعصه إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام وإلى مصر وأشباه ذلك مما ليس فيه طاعة أو أن لا أكلم فلانا فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة وإنما يوفَّى لله بكل نذرٍ فيه طاعةٌ من مشيٍ إلى بيت الله أو صيامٍ أو صدقةٍ أو صلاة فكلُّ ما لله فيه طاعةٌ فهو واجبٌ على من نذره فتأمَّل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام أو مصر معاصيًا حتى فسر فيها الحديث المشهور مع أنها في أنفسها أشياء مباحات لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان لله به صارت عند مالك المعاصي لله وكلية قوله كل بدعة ضلالة شاهدة لهذا المعنى والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد وهي خاصية المحرم هذه نتيجة البحث الآن شميع هذه الألفاظ كل بدعة ضلالة في الحديث السابق قال هذا من عمل الجاهلية هذه تناسب مع أي شيء. م? هنا هنا الحديث سبق ذكره وش... ونصه يعني دخل ابو بكر واي حاشيه تفسير اي ما نخرجه هو ناقل أمر السيد رضا ها؟ ها؟ ايه لا الحديث على ما ذكر هنا. قال دخل ابو بكر. ايه. ايه. ايه. ايه. الفتح. ايه. الفتح الجزء السابع مية يخرج هنا من الإصابة وسط الغابة والفتح الجزء السابع 185 <تصفيق> هذه نتيجة البحث التي يؤكد عليها مصنف أكثر من مرة قال والجميع يقتضي التأثيم الجميع يرجع إلى أي شيء أي جميع الألفاظ السابقة منها كل بدعة ضلالة هذا يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد هذه خاصيه المحرم ولا ولا المكروه كراهه تنزيه هذا يقال في المحرم ولا يقال في في المكروه كراهه تنزيه اذا ما قال عنه بعض الفقهاء ما قالوا عن بعض البدع انها من المكروه يقصدون به المحرم الذي يقتضي التهديم والتهديد والوعيد ولهذا كثر كلامهم في ذم البدع اللفظ الثاني من قول المصنف والجميع يقتضي اللفظ الثاني في الحديث قال هذا من عمل الجاهلية هذا يقال في المكروه كراها التنزيل ولا يقال في المحرم ايه نعم ولك أيضا أن ترجع إلى ما سبق مثل الذي في الحديث قال من رغب عن سنتي فليس مني هذا يقال في أي شيء على سبيل التشديد والوعيد وأيضا للآيات فماذا بعد الحق إلا الضلال ونحو ذلك مما سبق في كلام المصنف ايه نعم <تصفيق> اقرب رقم وقد مر ما روى الزبير بن رجل فقال يا ابا الله من اين احرم قال من ذي من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اريد ان احرم من المسجد فقال لا تفعل قال اني اريد ان احرم من المسجد من عند القبر قال لا تفعل فاني اخشى عليك الفتنه قال واي فتنه في هذا انما هي اميال ازيدها قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت, سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره لكنه أبعد من الميقاد فهو زيادة في التعبد قصداً لرضى, الل لرضى الله ورسوله فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادي الراي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة واستدل بالآية فكل ما كان مثل ذلك داخل عند مالك في معنى الآية فأين كراهة التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة عيناً ولذلك لما فتح الناس مثل هذه الأبواب في البدع وفي المحرمات فقال هذا السهل وهذا يسير وخنوا الدين فأضعفوه في النفوس فالشاطبي هنا رحمه الله يقول كلام الإمام مالك هنا في تشديده على هذا الرجل يدل على أن هذا الأمر الذي صنعه ليس من طرحات التنزيح ولذلك سماه فتنة قال هذا فتنة واعتبر هذا مخالفة صريحة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإحداثهم في الدين وأدخلوا تحت صريح الآية فليحذر الذين يقالفون عن أمره اعتبر هذه مخالفة وهي كذلك ثم رتب عليها العقوبة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فإذا كلام الإمام مالكنا يقتضي التهديد والوعيد والتأثيم لفاعل هذا الأمر فعندما يقول هذا مكروه كراه التنزيه أو في مثل هذا إنما يقصد التحريم والمثال واضح في الدلالة على أن مثل هذه الأمور التي يستسهلها الناس لكن انظر ماذا كان يقول فيها أئمة السلف والأثر عن إمام مالك هذا أخرجه أبو شامة في الباعث وابن العربي بسنده إلى الإمام مالك في أحكام القرآن رجع ابن العربي بسنده إلى الإمام مالك في أحكام القرآن وجزء الثالث 432 من أراد أن يراجعه وهو من كلام الإمام مالك ومثله كثير في أئمة كلام إمة السلف في على أحكام الشريعة ورواه أيضا مختصن ابن بطة في الإبانة والخطيب البغدادي في الفقيف المتفقه وأبو نعيم في الحلية <تصفيق> وصورة المسألة كما هي واضحة في الأثر المذكور هنا أن الرجل أراد أن لا يحرم من ذي الحليف وهو مقات أهل المدينة وأراد أن يتزيد في الطاعة ويحرم من قبر النبي عليه الصلاة والسلام من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستسهل هذا الأمر فقال ما هي إلا خطوات أزيدها فأنكر عليه مالك قال إنما هي أميال أزيدها وقال مالك إني أخشى عليك الفتنة ثم بيّن له هذه الفتنة وقالوا أي وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فتح هذا الباب لكثير من الناس صاروا يزيدون في الناس من في الدين من عند أنفسهم ففسد فهم الدين على الناس ثم قال إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن عمره أما أنها مخالفة فنعم لأن النبي ما كان يحلم منها. من المسجد فإنما أحرم من در حليفة وهي مخالفة ثم طبق بعد ذلك ما ورد من التهديد على مثل هذه المخالفات قال أن تصيبهم فتنة قال أهل التفسير هنا أن تصيبهم فتنة أي أن يصيبهم شرك أو ابتداع أو نفاق وراجع العاية في تفسير بن كثير وغيره قال أن يصيبهم شرك يعني يفتحون على أنفسهم أبواب الشرك وأبواب الابتداع وأبواب النفاق وسببه التلاعب الجرأة على التلاعب في الدين إذا رأيتنا إنسان يجرأ على التلاعب في الدين والتقديم والتخير من عند نفسه فاعلم أنه فتح على نفسه باب فتنة إذا قلت ما الفتنة قول فتنة أن يدخل أبواب الشرك وهو لا يشعر ويلج أبواب الإبتداء وهو لا يشعر ويدخل أبواب النفاق وهو لا يشعر لأن هذا الدين حق الله فليس لأحد أن يتزيد فيه حتى وإن قال هنا ما هي إلا أميال أزيدها يعني بدل ما يحرم من ذي يرجع ويزيد أميال ويحرم من المسجد يقول ماذا في هذا لكن الذي في هذا هو الابتدع الذي في هذا هو الابتدع إذا قال الإمام مالك أكره كذا وأكره هذا من البدع فلتعلم أنه ما يتناسب مع هذا القول أي كراهة التحريم لا كما يسهل كثير من الناس في مثل هذه الأمور كما كان يسهل الرجل الذي تكلم ويسأل الإمام مالك سحل في شأنه وقال ما هي إلا أميال أزيد وان ماذا في هذا أي فتنة في هذا يسأل الإمام يقول أي فتنة في هذا قال الفتنة في هذا أنك أنت ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها أحد قبلك لم يسبق النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته وهذا من أعظم الفتنة وذلك هؤلاء الذين يتعالمون في الدين ويزيدون الشرائع يبتدعون من عند أنفسهم هؤلاء يمارسون الفتنة الحقيقية وهي التلاعب بالدين والزيادة فيه ويقولون ماذا في هذا وهذا أمر سهل وهذا أمر يسير وهذا أمر يسير وهذا أمر سهل حتى أصبحت أكوام البدع في العالم الإسلامي بالأطنان كل من شاء أن يزيد في الدين زاد فيه وقال أي شيء في هذا وبهذا اختلطت مفاهيم الدين على الناس اختلطت مفاهيم الدين على الناس فينبغي الإنسان في تعلم الدين وتعليمه والدعوة إليه أن يعتمد مثل هذه الوصول وأن يتعلم العلم من أمثال هؤلاء الذين كانوا قريبين من مشكات النبوة وكانوا أهل صدقا ووفائل لهذا الدين وانظر حرص الإمام مالك وغيره في مثل هذه الأمور أن تصيبهم فتنة قال الإمام بن كتير أن, تصيب... أن يصيبهم شرك أو ابتداع أو نفاق ولذلك من أدب المؤمن أنه لا يتزيد على الشر إن علم شيئا من النصوص الشرعية قال به وإن لم يعلم قال الله أعلم ولا يعطي حقه ولا يجر بحال من الأحوال أن يتزيد على الشريعة بطريقة عامة هذا مصلحة وهذا مناسب وهذا فيه طاعة وهذا يحقق كذا ما هكذا يستدل على الأمور الشرعية يستدل على الشرعية قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الاستدلالات العامة التي تسمعونها هذه هذه ليست لم يكن السلف على مثل هذا تطبيق هذه الآية على هذا الفعل من الإمام المالك هو الموقف الصحيح هو الفتوى الصحيحة لردع الناس عن التلاعب بأحكام الشر والتزيد فيها من عند أنفسهم أو يصيبهم عذاب أليم أي في الآخرة يصيبهم فتنة أي في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم أي في الآخرة عياذا بالله من ذلك عياذا بالله من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة مين عم وقال ابن حبيب أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكا يقول التثويب ضلال قال مالك ومن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا وإنما التثويب الذي كرهه أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وهو قول إسحاق بن راهوي إنه التثويب المحدث لاحظتم الآن معنى التثويب؟ يعني الآن بين الإقامة والأذان كم تقريباً في بعض الصلوات؟ ثلث ساعة كل خمس دقائق يقوم حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة ثم يجلس بعد خمس دقائق ثم يقوم مرة أخرى ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة ثم يجلس دقيقتين ثم يقوم ويصيح فقال الإمام المالك من أين هذا؟ قل هات برهانكم تصنع هذا من أين؟ فقال هذا بدعة ثم قال من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين لأن لو كان هذا الدين لبلغنا مثل ما بلغنا الأذان ومثل ما بلغنا الإقامة وقل, دل... وقل, كل... وقل مثل ذلك في كل البدعة التي ابتدعها الناس وسيأتي قوم يقولون هذا فيه مصلحة يعني بين الأذان والإقامة نكرر عليهم حتى يسمعون يمكن أحد ما سمع الأذان وبين الأذان والإقامة ثلث الساعة يقوم المؤذن فكل ثلاث دقائق يقول حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة ثم يجز ثم يقوم بعد ثلاث دقائق ويقول هكذا ثم إذا الناس يقام الصلاة يجون الجهال يعرفون أحكام الشريعة وينسموا أنفسهم علماء قالوا ماذا في هذا؟ هذا في مصلحة عشان يجيو للناس بسرعة أو يجي إنسان من الجهال وإنسان ما نفسه عالما فقال ماذا في أن يحرم بدل ما يحرم من ذو الحليفة يحرم من المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقع فاضلة أكثر في الأجر ويسمعوا العوام يصدقون يسمعوا الجهال مثلوا فيصدقون يعني لو جاء عند جاهل مثلوا قال أحسن يحرم من دل حليفة أم لا يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل في العامة قال العامي أفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أيهما أفضل يحرم من ذلك يحرم وبهذا انتشرت البداية فالإمام مالك ذكر التثويب هذا وهي زيادة بين الأذان والإقامة أحدثها الجهال لكن فيه تثويب ورد في النصوص مشروع وهو إذا ثوب بالصلاة أدبر أي بالعذان في حديث الإقامة في نفس الإقامة للحديث قال حتى إذا ثوب بالصلاة أي أقام أدبر أي الشيطان حتى إذا قضى التثويب أقبله فهم اتفقوا عليه فالتثويب قد يطلق على أي شيء على الإقامة وأيضا قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم يسمى تثويب هذا مشروع فالتثويب الذي أنكره مالك ما هو إذن الذي بين الأذانين الذي بين الأذانين قال الترمذي لما نقل هذا عن سحنون وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي <تصفيق> قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه فكل أحد يستسهله في بادي الراي. إذ ليس فيه زيادة على التذكير بالصلاة هذا حجة شبهة للبدع دائما إذا جاءوا يستدلون ما يقولون قال الله وقال رسوله هذا فيه تذكير في الصلاة. هذا فيه مصلحة هذا فيه جمع الناس على الذكر هذا فيه الترهيب هذا فيه ترهيب ما هكذا يستدل على أمور الدين؟ إذا أردت أن تقول هذا مشروع تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندك شيء تقول الله وأعلم ما ورد فيه شيء لا تقول مشروع هل تفتري على الشرط لو فتح باب أن كل واحد يضيف شيء من عنده بالاستدلالات العامة العاطفية هذا فيه مصلحة وهذا فيه ترغيب وهذا فيه ترهيب إذن أنا أزيد وأنت تزيد وفلان يزيد وهذا الجيل يزيد أحكام والجيل الذي بعده يزيد إضافات من عنده والذي بعده يزيد وهكذا وكيف يفهم الناس الدين فإذا قلت مشروع أي واجب أو مندوب فإياك أن تقل بشيء إلا أن يكون عندك برهان يسألك الله عنه تقول قال الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا قلت محرة ممنوع سواء محرم أو مكروه تحريم أو مكروه كراهة تنزيل فلابد أن يكون عندك سند تقول قال الله وقال رسول الله فإن لم تعلم فقل الله أعلم هنا وقصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى أي معنى الآن هم حتى تتابعون تحريم. الموضوع مع الشاطب الآن أي تحريم. معنا أن البدع سواء أطلق عليه لفظ الكراهة عند بعض السلف أو أطلق عليه التحريم كلها ضلالة وتشديد الأئمة فيها معلوم بين ككلام الإلمان مالك فيما سبق ثم أراد الآن أن يأتي بفعل عمر في عقوبته للصبيغ للصبيغ لأنه ارتكب بعض البدع وإن كان يرونها الناس سهلة هناك والعقوبة إنما تكون لا تكون على كراهة التنزيم إنما تكون على كراهة تحريم نعم؟ فحكى ابن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول من يتفقه يفقه الله من يتعلم يعلمه الله فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه يطوف ليش يطوف يأتي بالمشكلات لما يستطيع هو يفهمها نفسه ولا يستطيع يفهمها العوام ويطوف على الناس بها هذه طريقة تعليم هذا يعني هذا تصرف منه غير مناسب وطريقة في التعليم مبتدعة وطريقة في التعلم مبتدعة كيف تأخذ مسائل في العلم أنت ما تفهمها ثم تدور على الناس تطوف بكتاب الله على الناس وتقول من يتفقه يفقه الله من يتعلم يعلم الله من يتفقه روح تفقه عن طريقها للعلم وتعلم بالطرق المعروفة لا تثر الإشكالات على الناس التي أنت ما فهمت المسألة فتنقلها إلى الناس ولا يفهمونها ثم تبدأ تعلق المسائل في رأسك وفي رؤوس الناس ويش يحدث هذا الباس لك والباس للناس تلبيس للدين هذه طريقة التعلم هذا هناك فأخذه عمر اقرأ. فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد ان كنت تريد قتلي فجهز عليه والا فقد شفيتا يشفاك الله فخلاه عمر الحمد لله اينا قال ابن وهب قال مالك وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغا حين بلغه ما يسال عنه ما يسال عنه من القرآن وغير ذلك انتهى وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن امور من القرآن لا ينبني عليها عمل وربما نقل عنه أنه كان يسأل عن السابحات سبحا والمرسلات عرفا وأشباه ذلك والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية التنزيه إذ لا يستباحد ممرئ مسلم ولا عرضه بمكروه بمكروه كراهية تنزيه ووجه ضربه إياه خوف ابتداع في الدين أن يشتغل به منه بما لا ينبني عليه عمل وأن يكون ذلك ذريعة لالا يبحث عن المتشابهات القرآنية ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفاكهة وأبا قال هذه الفاكهة فما الأب ثم قال ما أمرنا بهذا وفي رواية نهينا عن التكلف يعني لو بقي حياته كلها ولو وهو لم يعرف معنى الأب ماذا ينقص منه ينقص منه شيء المقصود أن هذا منهج عظيم في التعلم كثير من الناس الآن تجده يجيد فن معرفة الخلافيات وقد يروي في المسألة ثلاثة أو أربع في الخلافة والكليات الأساسيات من التوحيد وأركان الإسلام ومعرفة السنة المشهورة لا يعنى بها هذا موجود في طريقة التعلم في العالم الإسلامي لموجود طول العالم الإسلامي وعرضه في كل مكان تجي مثلا طالب في الجامعة لو مسك مسألة خلافية شعب فيها ولو تصدر مجلس أعجبه أنه يعرف أن في هذه المسألة أكثر من قبل وقد يأتي بالشدودات ويحفظ الغرائب ولو تسأل عن معنى لا إله إلا الله لا عرف قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال معنى لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله الله واحد وهذا ليس معنى هذا من معنى لكن معنى صرف العبادة لله معناها لا إله معبود بحق إلا الله ولو سألت عن شهادة أن محمد رسول الله قال معنى محمد رسول الله أي أن محمد رسول الله وفسر الماء بعد الجهد بالماء لكن لا يعرف أن معناها تصديقه فيما أخبر واتباعه وطاعته فيما أمر واجتناب منها عنه وذجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لو سألت عن معنى الشرك قال ما أعرف ومع ذلك تجده في مسائل الخلافية ومسائل الشدودات عنده شيء كثير وفي مسائل العلم الأصلية لا شيء عنده هذه ليست طريقة تعلم صحيحة ولذلك طريقة التعلم الصحيحة في بناء المجتمع الإسلامي الصحيح أن اللي يشتغلون بالعلم يحفظون أساسيات العلوم يعرفون السنن الظاهرة فينتقل العلم معهم الصحيح البين الواضح المحكمات ما هو المتشابهات اللي يقع فيها الاشتباه ينتقل العلم الصحيح المحكمات الظاهرات البينات إلى عمل ثم يراه العوام فيتعلمون من هؤلاء العمل فيخف عليهم عليهم تعلم العلم لأن العمل مثل الوسيلة الآن الطالب أن تتدرسه إذا لم يفهم المسألة وضعت الوسيلة يفهم المسألة لا يفهم يفهم فيصير طلبة العلم يتعلمون العلم on مسائل الكبار مسائل التوحيد كليات الدين مسائل الواضحة, البينة ثم بعد ذلك المقصود بإطلاق مسائل الكبار المسائل يعني الواضحة البينة وإلا قد يطلاق مسائل الكبار على مسائل أخرى وإذا تركنا هذا المصطلح مسائل الكبار نقول يتعلم أساسية الدين وأركان الاسلام والسنن الظاهرة المعلومة ثم إذا تعلمها وعمل بها أصبح أمام العوام وأنصاف المثقفين وإن أصبح, أمامهم أصبح أمامهم من هؤلاء علم صحيح وعمل ظاهر هذه وسيلة ولا ما هي وسيلة فيسهل على العوام تعلم العلم لكن إذا كان طلبة العلم سيدخلهم من المتشابهات والخلافيات والشذوذات ما الذي سيسمعون العوام؟ سيسمعون الخلافيات والشذوذات فكيف تعلمون العلم؟ ولذلك العلم ينبغي أن يعاد النظر في طريقة تعلمه وتعليمه المقصود رفع المسلمين وأما المسائل الدقيقة التي تشتبه على الأنظار والتي تحتاج إلى زيادة بحث هذه أمر يختص بها أهل الاختصاص وحتى لو سألك العامي فيها تعطيه النتيجة ما تعطيه التفصيل فطريقة التعلم عند السلف في بداية بناء المجتمع الإسلامي طريقة عملية أساسية تعلمون التوحيد يتعلمون الشرك لكي يحذروا منه ينكرون البدع كما سمعت في كلام مالك وغيره تعلمون أركان الإسلام يحفظون السنن الظاهرة يعملون بذلك علماً صحيحا يدعون إليه فيصير الناس يجتمعوا على الأمور الرئيسية الواضحة وبها يصلح المجتمع وبها تدعى الأمم الأخرى إلى الإسلام أيضاً ولذلك مشاكل التعلم في العالم الإسلامي أفسدت عقول كثير من المتفقهة وأفسدت على العوام وأفسدت حتى على الكفار الآن العلم الذي ينقل على الكفار التوحيد الواضح والنهي عن الشرك الأكبر والذي تنقل لهم الخلافيات يعني تطورت المشكلة حتى أساءت في تقديم الإسلام لمن؟ للكفر وليست هذه طريقة التعلم في الإسلام ولا طريقة التعليم ولا طريقة نشر الدعوة إلى الله عز وجل اينا ينبقي <تصفيق> من الوقت طيب اكمل بارك الله بيك وجاء في قصة صبيغ من رواية ابن وهب عن الليث أنه ضربه مرتين ثم أراد أن يضربه الثالثة فقال له صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت هيئته فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته والشواهد في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع شديد وليس بهين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور في الأمور المنهية عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط وإنما هذا الصلاح للمتاخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشباه ذلك وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ويتحامون هذه العبارة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 فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلاله فمن أين يعد فيها ما هو مكروه فيما هو مكروه كراهية التنزيج اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله لا لأنه بدعة مكروهة على تفصيل يذكر في موضعه هنا مكمل وأما ثالثا فإذا ت... فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة دقة أو جلة وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة, المخالفة التامة وبيان ذلك من أوجه هنا هذه خلاصة البحث الآن سيذكرها المصنف وأما كلامه عن تفسير كلام تقديمه من السلف فقد سبق الكلام فيه نبغي لطالب العلم إذا نظر في كلام الفقهاء أن يتنبه لهذا فإذا قالوا نكرهوا أو أكره كذا فلينظر في القرائن والسياقات ولا يحمل الكراهة مطلقا على كراهة التنزيل هنا نعم اقرأ وبيان ذلك من أوجه أحدها أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب هذا بخلاف المبتدع يقصد بخلاف يريد الآن يفرق بين من وقع في كراهة, كراهة التنزيه وبين من وقع في البدعة هنا فضل المصنف هنا المام الشاطبي رحمه الله سيختم هذا الفصل ببيان الفرق بين إطلاق المكروه عند المتاخرين وإطلاق المكروه عند المتقدمين. وسيبين أن البدع بجميع أنواعها ضلالة وسيذكر الفروق بين البدع وبين كراهة بينما يكون من البدع وبينما يكون من كراهة التنزيل اقرأ وأما ثالثا وأما ثالثا فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة دقة أو جلت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 وإن ارتكبه فهو يخاف الله ويرجوه والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان بخلاف فعل المبتدع يعني لازم تضيف في كل بند من هذه البنود بخلاف فعل المبتدع إينا. فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل وأيضاً فلا يزال إذا بخلاف أيضا بخلاف المبتدع فإذا الأول يكتب أحدها وبعدها أيضا ثانيها ثم تقول ثالثها فكذلك مرتكب المكروح والرابع رابعها وأيضا فلا يزال إذا تذكر منكسر القلب طامعا في الإقلاع سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا بخلاف المبتدع هنا ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى مما حد له الشارع فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلا ونحلته أولى بالاتباع هذا وإن كان زعمه شبهة عرضت فقد شهد الشرع بالآيات والأحاديث أنه متبع الهوى وسيأتي لذلك تقرير ان شاء الله نعم حتى لو كان السبب شبهة عرضت له فذهب إلى الابتداع لكن نقول أيضا هو متبع لهواه متبع لهواه لو سلم من اتباع لهوا عفاها الله من هذه الشبا اي نعم وقد مر في أول الباب الثاني تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع على الاطلاق. يعني و... يقصد نصوص السلف التي وردت في ذنب البدع وهذه ذكرها في الكتاب في الجزء الأول في الباب الثاني وفصل هذا فإذا من النصوص التي ولدت في الذنب البداع فإن السلف لم يفرق بين بدعة وبدعة وإنما جعلوا الذنب شاملا لها جميعا مم. وكذلك مر في آخر الباب أيضا أمور ظاهرة في بعد ما بينهما وبين كراهية التنزيح في بعد ما بين البداع وبين كراهية التنزيح نعم. فراجعها هناك يتبين لك مصداق ما أشير إليه هنا وبالله التوفيق والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس يعني الذين يريدون أن يخففون بعض البدع بقولهم بأنها مكروهة يقول النسبة بين المكروه إقراهة التنزيه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس قال يريد أن يقارب بينهما يلتمس أمرا بعيدا طيب نكتفي بهذا المقدار والله أعلم السائل يقول هنا او يذكر يقول من باب التذكير هناك درس أسبوعي من كتاب المنطقة لمجد الدين بن تيمية لسماحة الشيخ بن باز كل يوم أحد بعد الساعة العاشرة ليلا في إذاعة القرآن الكريم يقول السائل هنا أهل اقتصار بعض الناس على قول عليه السلام دون دون لفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أكمل, أكمل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وغرضت أيضا في الآفاظ غير هذه الآفاظ ما في الصحيح أما إذا ورد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال عليه السلام في بعض الأحيان فلا بأس لهذا لكن أتمه ما, ما ناسب ما ورد في الصلاة الإبراهيمية هنا يقول السائر هنا كيف نرد على من يقول أن العمل بعد بعد الاعتقاد إنما يكون عمل كمال ولا يكون عمل وجوب من صاحب السؤال هذا؟ بعد الاعتقاد هم؟ نعم كيف نرد على من يقول إن العمل بعد الاعتقاد إنما يكون عمل كمال ولا يكون عمل وجوب في الإيمان تقصد تقصد في الإيمان في العبادات في أحد يقول أنها ليست بواجبة كما في أحد يقول أن الصلاة ليست بواجبة عمل الصلاة عمل الزكاة لعل المقصود يعني أن هناك من يقول أن العمل ليس شرطا في الإيمان وإنما الإيمان هو التصديق الإيمان هو التصديق بالقلب والعمل مكمل هذا نعم هناك من يقول به وهي شبهة قديمة للمرجئة يقولون العمل مكمل لكن ليس من الايمان. العمل ليس من الإيمان والجواب على هذه الشبهة عند السلف رحمهم الله هو الرجوع إلى الكتاب والسنة لأنه إذا كان يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة في الأمور الفروعية فما بالك إذا كانت الأمور ستعلق بأساسيات الدين <تصفيق> إذا قلنا على العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان بد أن نرجع إلى النصوص الشرعية بد أن نرجع إلى النصوص الشرعية ولا نترك هذا لمجرد تفكير الناس ولا استنباطاتهم النصوص الشرعية تبين أن العمل من الإيمان ولذلك تجدون المحدثين وتجدون فقهاء السنة مجمعون على أن العمل من الإيمان والدليل على ذلك أن الله عز وجل سمى بعض الأعمال إيمانا فإنت إذا سألت هل العمل من الإيمان أم لا هل هذا العمل يسمى إيمانا فسيكون الجواب عندك هل سمى الله عز وجل بعض الأعمال إيماناً أم لا فإذا ثبت أن الله سمّها إيماناً فليس لك إلا التسليم وبهذا لو, لو اتبع الناس النصوص الشرعية لسلموا من الجدل الذي يسمونه الفلسفة في الفكر الإسلامي أما تسمية الأعمال إيماناً فالصلاة عمل وسمّها الله إيماناً إذا سألك السائل أين سمّها الله فقل في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقيبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوجهون إلى بيت المقدس ثم حولهم الله عز وجل لحكمته سبحانه وتعالى إلى التوجه إلى الكعبة المشرفة قبلة أبينا إبراهيم عليه السلام فلما تحولوا إلى الكعبة سأل بعض الصحابة فقالوا ما بال إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس وقال الله فبيّن الله عز وجل أن صلاة المؤمنين إلى بيت المقدس هي صلاة في ميزان الله يأجرهم الله عليها ويتقبلها منهم سبحانه وتعالى فسمى صلاتهم إيمانا فقال الله جل وما كان الله ليضيع إيمانكم قال أهل التفسير أي صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا الدليل الثاني تراجم البخاري في أول كتاب الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صيام رمضان إيمانا وصيام رمضان عمل فسمى الحمل إيمانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا وسمى صيام الست من شوال إيمانا فقال من صام ستة من شوال إيمانا واحتسابا وهكذا أيضا سمى الزكاة إيمانا وايماطة الأذى عن الطريق إيمانا والحياء سماه إيمانا الحياء شعبة من الإيمان وأخذ على ما من ذلك أن الاعمال الشرعيه تسمى ايمانا وعلى هذا فمن عمل مثل هذه الاعمال فليعلم ان سبب لزياده ايمانه ومن ترك فليعلم ان ترك شيء من الاعمال سبب لنقص ايمانه هذه القاعده الاولى ان العمل يسمى ايمانا وفائده هذا البحث هو انه قد شاع شاعة هذه البداعة في مثل هذه العصور أن, أن الإيمان هو التصديق والتصديق في القلب فاختصروا الإيمان وقصروه على التصديق والإيمان في لغة الشرع في النصوص الشرعية وفي كلام السلف يشمل جميع الأعمال التي يمكن أن تصدر عن جوارحك إذا سألت نفسك ما هي الأعمال التي تصدر عن جوارحي وجوارحك ما هي فالقلب جارحة واللسان جارحة وبقية الجوارح كذلك فأما الذي يصدر عن القلب فهو أعمال القلوب ومنها الخشية والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والحسب والاستغاثة والدعاء والتضرع وغير ذلك من الأعمال القلبية ومنها التصديق, ومنها التصديق فالذين يقولون الإيمان التصديق اختصروا هذا كله وجعلوا الإيمان هو مجرد التصديق أليها بدعة منكرة وجعلوا الإيمان هو مجرد التصديق فإذن جارحة القلب تشتمل على هذه الأعمال تشتمل على هذه الأعمال وهي أعمال قلبية إيمانية يحبها الله ويرضاها صرفها لله توحيد وعباده وصرفها لغيره شرك وكفران فالذين يخرجون الأعمال من الإيمان انقصدوا هذا فهذه طامة الحظيمة وكيف يتحقق التوحيد والإيمان بمجرد التصديق بالقلب وأينما سبق ذكره من عبادة الله بالخوف والرجاء والحسب والتوكر والإنابة والتضرع والمحبة والإخلاص وهل عبادة الله يا أبو مجرد أن تقول صدقت صدقت أن الرسول حق أو صدقت أن القرآن من عند الله فعبادة الله عز وجل بأعمال القلوب بقي أن ننتقل إلى جارحة اللسان جارحة اللسان الأعمال التي تتعلق بها النطق بالشهادتين وأعمال الذكر المعروفة كالتسبيح والحمد والشكر والتكبير والتهليل وأيضا من أعمال اللسان ترك الألفاظ الكفرية ترك الأفلاظ الكفرية كما أن من أعمال القلوب تحقيق العبادة لله وترك عبادة ما سواه فكذلك من أعمال اللسان تحقيق العبادة لله بالنطق بالشهادتين والتسبيح والتعظيم وترك ما يناقض ذلك ننتقل بعد ذلك الى اي شيء الى بقيه الجوارح فالصلاه والزكاه والحج الامر المعروف نهي عن المنكر والجهاد باليد وغير ذلك من الاعمال اعمال الجوارح لانها من الايمان تزيد الايمان وهذه الاعمال تسمى ايمانا فاذا اعمال القلوب تسمى ايمانا واعمال اللسان تسمى ايمانا وبقية الجوارح تسمى إيمانا والأدلة على ذلك كثيرة وهذه طبيعة الدين هكذا شرع الله عز وجل دينه سبحانه وتعالى فإذا جاء كثير من المتأخرين اتباعاً لبعض الشبه فاختصروا الإيمان في مجرد التصديق بالقلب فهذه بدعة منكرة لأنها تفسد على الناس معرفة الإسلام الصحيح ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثالثة وهي أن الأعمال هذه أن الأعمال المذكورة تنقسم إلى قسمين أعمال أساسية وأعمال مكملة بعض الناس يظن أن الأعمال كلها مكملة كما ورد في سؤال السائر والجواب أن الأعمال منها ما هو أساس ومنها ما هو مكمل فالعمل بالتوحيد ظاهراً وباطناً أساساً إذا انتقضوا انتقض التوحيد ويثبتوا ضد الإسلام وكذلك اعتبر العلماء على الصحيح إقامة الصلاة وهي عمل أساس وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني الأمر الظاهر البين الذي يفرق بين المسلمين والكفار الصلاة فالتوحيد عمل القلب ظاهرا وباطنا أساس ويسمى عمل يعني التوحيد عمل ما وكل ما يتصور كثير ما يتصور كما يتصور كثير من الناس أن التوحيد مجرد تصديق التوحيد عمل ولذلك الصحابه عملوا بالتوحيد كيف عملوا بالتوحيد ما هو قالوا التوحيد عملوا بالتوحيد يعني ما تقول نطقوا بالشهادتين فقط لا تقول نطقوا بالشهادتين وعملوا بالتوحيد اذا قلت في انسان ينطق بالشهادتين ولا يعمل بالتوحيد نقول نعم قد ينطق بالشهادتين ولا يعمل بالتوحيد ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه المقصود من قال لا اله الا الله محققا للتوحيد اذا قلت من اين هذه الاضافه تقول من قوله الآخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إلى الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه وتقول أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إلى الله لا يشرك بالله شيئا إذن لابد أن ينطق بالشهادتين مقيما للتوحيد وإن نطق بالشهادتين ولم يحقق التوحيد لم يكن مؤمنا لم يكن مسلما إذا قلت ما التوحيد إذا قلت التصديق ما فهمت الإسلام إذا قلت التوحيد هو التصديق ما فهمت الإسلام فتقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وإذا قلت العبادة رجعت مرة أخرى فقلت العبادة التصديق ما فهمت الإسلام إذا قلت ما العبادة فتقول هناك عبادة للقلب وهناك عبادة لللسان وهناك عبادة اللسان الجوارح وإذا قلت ما أحوال هذه العبادات تقول تنقسم من قسمين منها ما هو أساس ما يمكن أن تدخل الجنة إلا به وهو تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا إذا قلت لما لا يكون باطنا فالجواب أن التوحيد ليس هو الباطن فقط بل معه الظاهر وخذ مثالا في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأن النبي لما دعاهم إلى التوحيد لم يكتفوا بمجرد النطق بل عملوا وتركوا عملوا بالتوحيد وتركوا الشرك هذا معنى العمل الظاهر هذا ظاهر ولا خافي هذا عمل ظاهر وإلا محله القلب عمل ظاهر عملوا بالتوحيد وترك الشرك هذا معنى العمل بالتوحيد ترك التحاكم إلى شرائع الكفر وعبادة الأصنام وصرف العبادة لغير الله وسائر أنواع الشرك وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ما جاء به من التوحيد فهو عمل ظاهر فالتوحيد عمل باطن وعمل ظاهر ومن اعتقد أن التوحيد مجرد العمل الباطن ما فهم مقتضى النصوص الشرعية والعمل حينئذ ينقسم إلى قسمين ما كان متعلقا بأساس التوحيد فإن الإنسان لا يدخل الجنة إلا به ومنه كما سلف ولنعود إلى الأمثلة الثلاثة وإن كان أطلت في هذا الجواب لكن لأهميته لنعود إلى اللسان والقلب وبقية الجوارح فأما القلب فلا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من خوفه لغير الله ولا أن يصرف شيئا من محبته لغير الله ولا من إنابته ولا من استغاثته ولا من تضرعه ولا من دعائه ولا من توكله لا يصرف شيئاً من ذلك لغير الله بل يصرف كل ذلك لله وهذا معنى التوحيد إفراد العبادة لله افراد الله بالعبادة فمن لم يصنع ذلك فلم يحقق الأساس الذي يدخل به الجنة وأما بالنسبة في اللسان فلينطق بالشهادتين ويظهر ذلك وأن يسلم من النواقض الكفرية المتعلقة باللسان وهي كثيرة وأما بالنسبة للجوارح فليدعن لحكم الله قبولا وإذعانا ومن ذلك الصلاة أيضا أن يسجد لله فإن لم يسجد لله فهو ليس لله يعني كثير من الناس الآن يختلفهم في حكم تلك الصلاة يقول هو مسلم إلا هو مسلم لكن لو قلبنا السؤال بصورة أخرى الذي لا يصليه هل هو عابد لله أم ليس بعابد لله لو أردت أن تثبت لها العبادة أي شيء تثبت لو العبادة أعظم شيء في العبادة بعد التوحيد السجود أليس كذلك أعظم شيء في العبادة بعد توحيد القلب السجود فهذا لا يسجد لله فكيف يكون عابدا لله فإذا الذي يتعلق بالأساس توحيد القلب كما بينا ثم بعد ذلك إقامة الصلاة وبهذا يدخل الإنسان الجنة فهذا أساس عمل أساس في التوحيد والشرط الثالث عليه أن يسلم من النواقض التي تنقض عمله يسلم من النواقض المكفرة يعني يسلم من أسباب الشرك الأكبر ويتحفظ من هذا فإذا قال وهل يخاف عليه الشرك الأكبر نقول نعم أبونا إبراهيم ماذا قال؟ قال ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام والذي لا يخاف على نفس الشركة الأكبر هذا ليس معوفق في الدين أبو الأنبياء عليه السلام قال ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام والله عز وجل قال لنبي عليه الصلاة والسلام ولا تكن من المشركين ونهاه عن ذلك فالأنبياء كانوا يخافون على أنفسهم وبهذا يدل على أن العمل من الإيمان وأنه ينقسم إلى قسمين منه ما هو أساس متعلق بالقلب ومتعلق باللسان ومتعلق ببقية الجوارح وهذا لا بد من تحقيقه ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة أي معها عمل بالتوحيد عمل القلب ومعها عمل اللسان بالتزام التوحيد ومعها عمل الجوارح بالخضوع للصلاة وقبول الأحكام هذا الحد لا بد من فشوف إذا اختصر هذا كله عند المتأخرين وأصبح هو التصديق أن يقول صدقت وهذا كاف. ولا شك أن هذا من أعظم تحريف للإسلام الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والذي جعله ديناً ظاهراً معلوماً يجتمع الناس عليه وتدعى له الأمم ويحشر الله الخلاق ويسألهم عنه فإن الله إذا حشر الخلائق لا يسألهم عن التصديق هل صدقته وأنا وصدقته والنصوص كلها تدل على أنه إذا حشرهم سألهم عن التوحيد وعن الصلاة ولي أهمية هذا الموضوع فإني أستميحكم أيضا بإضافة خمس دقائق لأهميته في الحديث الصحيح حديث بسعيد الخدري وهو أيضا حديث بهريرة وهو في الصحيحين وهو حديث طويل ونختصر عن موضع الشاهد فيه فإن الله عز وجل يجمع الخلائق في الآخرة ثم ينادي مناد فيقول الله عز وجل ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب من كان يعبد المسيح ومن كان يعبد الله والعزة وفي الحديث أيضا ويذهب من كان يعبد الطواغيت إلى طواغيتهم فهؤلاء صرفوا العبادة لغير الله عز وجل والله ما يسألهم هل أنتم صدقتم بأني موجود وهل أنتم صدقتم بأن رسولي محمد لا وإنما سألهم الله عن أي شيء عن العبادة إنما سأل الله سألهم الله عن التوحيد ثم يذهب كل من كان يعبد قوما يعبد أحد من دون الله إلى ما كانوا يعبدون ويذهبون إلى جهنم ثم يأمر الله الناس بالسجود يأمر الله الناس بالسجود فمن كان يسجد لله عز وجل صدقا أي من أهل التوحيد والعبادة أهل الصدق من كان يسجد لله صدقا يذهب ليسجد فيسجد بين يدي الله وأما من كان يسجد رياءا وهم أهل النفاق فإنهم يذهبون ليسجدوا فيصبح ظهر كل أحد منهم طبقا فلا يتمكن من السجود كلما أراد أن يسجد لا يتمكن من السجود فيفرق الله بين المنافقين وبين المسلمين بأي شيء فرق بينهم بالسجود بالصلاة ما هو بالتصديق لو كان بالتصديق المنافقون ماذا كانوا يقولون يقولون صدقنا وَيَقُلُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ولكن فرَّقَ الله بينهم بِالصَّلَاةِ ولذلك في هذه الحاديث أيضًا ورد أنه لا يخرج من الجهنم أيهاً بالله منها إلا من كان من أهل التوحيد والصلاة هذا هو الإسلام الذي جعله الله فيصلاً بين أهل الإسلام وأهل الكفر وليس الفيصل هو مجرد التصديق هذا صدق وهذا لم يصدق لا ثم إن الله عز يقسم أيضا المصلين الموحدين إلى أقسام ويكون ذلك كما ورد في هذا الحديث يضرب الله عز وجل الجسر على ظهر جهنم ويأمر الناس بالعبور عليه فمنهم من يعبر عليه كالسهم ومنهم كالفرس ومنهم كالبرق ومنهم كالجوات المضمر ومنهم من تأخذه معاصيه فيعذب في جهنم ثم يخرج بعد ذلك من كان من أهل الصلاة والتوحيد بعد أن يعدبون فيها ما شاء الله أن يعدبوا من شاء الله عز وجل أن يعدبوا من أهل المعاصي فإنه يخرجهم منها ولكن شرط خروج الناس من النار أن يحققوا التوحيد ظاهرا وباطناً ومن ذلك إقامة الصلاة لما ورد في الأحاديث من أن آخر من كان يخرج منهم إنما يعرفون بمواطن السجود إنما كانوا يعرفون بمواطن السجود فيهم لا تأكلها النار فالمقصود أن حقيقة الإسلام في الدنيا مبنية على أعمال والأعمال هذه منها ما هو أساس لا يتحقق الإسلام إلا به كما سلف في عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح ومنها أعمال مكملة ومنها أعمال مكمله إذا ورد, نقص إذا ورد النقص فيها نقص الإيمان مثل أن يقع الإنسان في المحاصي مثلا أو يقع في الغفلة أو يترك بعض الواجبات فإنه ينقص إيمانه وإذا وقع في المحاصي فإنه ينقص إيمانه لكن لا يزول خلافا لمذهب الخوارج لكن لا يعني هذا أن بقية الأعمال ليست أساس بل عمل القلب كما ذكرنا أساس وعمل اللسان كما ذكرنا في النطق بالشهادتين وترك ما يناقض ذلك أساس وكذلك الصلاة أساس وكذلك الحساب في الآخرة إنما هو على العبادة والأعمال وليس على مجرد التصديق بالقلب وبهذا يتضح معنا الإسلام الذي أمر الله عز وجل به وينبغي لطلبة العلم وللمسلمين عموما أن يتفقهوا في ذلك ويفقهوا أبناءهم فإن الإسلام الذي شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو, الإسلام هو الاستسلام الله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين